فَسُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَتَمَنَّاسٌ سُكَارَى وَمَا هُمْ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٌ كتب عليه أنه من تولاه فإنّه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعف فإنّا خلقناكم فإنّا خلقناكم من تراب ثم. من نقفة ثم من علقة ثم من مضعة ثم من مضعة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحاب ما نشاء إلى أجل ثم ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغ أشدكم ومنكم من يتوافى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم ومنكم مَيْ وَدُ إلَى أَرْضٍ لِلْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ الشَّيْءَ وَتَرَ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج